ترابا إن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعماقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل غنثى وما تغض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عارم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء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 كَلَّمُوا مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَوْ دَعَوْتُ الْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ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 وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل لا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء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 تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن مأب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها وما ملّت تلو عليهم لِتَكَلُّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ وَرَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَoُقِطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعاً أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَنواَ أَلَّا وَشَاءَ اللَّهُ لَهَذِهِ النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزى برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّ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 وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت هواه بعد ما جاك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْرٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عَنْ دَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا لُرِيَانَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِندَهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِنَّهُنَّ إنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يرو أن أتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع للحساب وقد مكر الذين قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وساعل م الكفار لمنع قب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفّا بالله شيداً بيني وبينكم قل كفّا بالله شيداً بيني وبينكم ومنع دهو علم الكتاب